بسم الله و ص ل ا ل ه وسلم على ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله تعالى أحمده استعين به واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنهم يهديه الله فلا مضل له وما ي ض ل ل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و ا ف ن ا عند و ا ف ن ا عند الطفاح القبر في اللقاء الماضي وهو إن سيدنا إبراهيم عليه السلام ضحى بأغلى حاجة عن د ه ضحى ب ب ب أ غ ل ى حاجة عنده هو ابنه إسماعيل عليه السلام إبراهيم عليه السلام يعني لم يكن يضحي بضحية ت عادية ولكن أعظم إن أعظم ت ضحية إن واحد يضحي بأغلى حاجة عنده شوف أنت أغلى حاجة عن د ك إيه ضحى م الله عزوجل ولا تخشى من الله عزوجل ولا تخشى الضيع ولا تخشى أن الله عزوجل يضيع عملك هباء إن الله عزوجل لا يضيع أهله كما تعودنا وكم ا س م ع ن من هاجر عليه السلام وجاء تثبيت من الله عزوجل لا تخشى الضيع إن الله لا يضيع أهله من الملك جاء جاء تثبيت من الله عزوجل لهاجر عليه السلام النهاردة ه ن ك ل هنتكلم عن قصة بناء <تصفيق> قصة بناء د ي ن ا ن ا ك ل م نردا عن لقاء العاشر مع ل م ن ي خ ل ي الرحمن عن قصة بناء بناء أي حاجة شو ا ن ت عايز تبني ا ي ه في الدين تبني ا ي ه لدين الله عزوجل دي قصص وقواعد قصة بناء قصص وقواعد وقواعد للبناء تمام هنتعلم إزاي نبني لله عزوجل نبني في دين الله عزوجل عايز نبني ا خ ل ا ق نبني يعني نبني شباب يعبدون الله عزوجل نبني شباب يعرفون الله عزوجل <تصفيق> بعد هذه الأحداث العظيمة و ا ل ت ل ق ا ت الشديدة التي مر بها إبراهيم عليه السلام وجله إسماعيل وزوجته هاجر والسيدة سارة يعني أراد الله عزوجل أن يتوج إبراهيم عليه السلام وأن يتوج أعمال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام بأشرف عمل وأرفع المناصب وأفضل المناصب وأفضل الأعمال وهو ببناء بيت الله الحرام. ا ع ا ي ز ك تتشعر س هذا الموقف إبراهيم عليه السلام الله عزوجل يتوجه ويتوج أعماله ويتوج ت ض ح ت ه في الآخر يعني ليه مكافئة نهاية الخدمة أن يشرفه ببناء بيت الله الحرام. إبراهيم عليه السلام خدم الله عز وجل خ د م ه يعني ظل إبراهيم عليه السلام يخدم الله عز وجل ويخدم دين الله عز وجل و ض ح ي لله عز وجل ولم يعني ولم يبقى في الطحية ولم ي ب خ ل يعني على دين الله عز وجل ب ر ا ه ي م عليه السلام ضرب لنا أروع ا ل ا م ث ل ة في الطحية ضرب لنا أروع ا ل م ث ل ة فحب الله عز وجل ضرب لنا أروع الأمثلة في البر بالوالدين ضرب لنا ا الأم... بأروع الأمثلة بالرفق ببنيه ا ل ب ع ي ف ببنيه الصغير ضرب لنا الأمثلة بأروع الأمثلة يعني ف ع ل ا ق ت ه مع الله عز وجل زي ما قلنا بكنى النبي ع ل ي ا ل ل ا ع ه كنا نختار على الله عز وجل يعني وكانت المكافأة وكانت وكانت تشفيف أن أنه شرفه ببناء بيتي الحرام كأنه جائزة. من ا ل م و ل ل سبحانه وتعالى مكافأة من الله عزوجل لإبراهيم و ا ب ن إسماعيل و ي ل ه ا من شرف ومكافأة نهاية الخدمة خدمة دين الله عزوجل ودعوة و د ع و الناس إلى لتوحيد الله عزوجل إبراهيم عليه السلام قاهر الشرك قاهر الأصنام إمام التوحيد أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل وإذا ر ف ع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك و أ ر ن ا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بنى إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام البيت ا ل ع ظ ي ق وهو أول البيت و ض ع للناس يعبدون الله عزوجل فيه وأنه يعني أ ر ش د إليه بوحي من الله عزوجل لما أمر الله عزوجل إبراهيم ببناء بيته الحرام في هذا المكان الذي أرشه الله عزوجل إليه ذهب إلى إسماعيل شوفت العلاقة بين الأب والابن يا شباب علاقة بين الأب والابن والله أنا يعني سبحان الله أنا ما شوفش علاقة زي دي يعني يعني ألي جدا ق ر ي ب جدا لما أشوف علاقة الأب بالابن علاقة الص د ي ق بصديقه يعني ف ل م ا بلغ معه ا ل س ع ي ش ف ت الصحبة يعني سبحان الله إبراهيم أخذ يعني ا س م ا ع ي ل صاحب صديق ليس ابن فقط فدي علاقة وما ي ر ك لنا ن ا خ ذ بنا ل منها و ن ف ص ل ه ا في أسرنا ونفصلها مع أولادنا مال الأحرام والتأدب ما وتلقير الكبير وتلقير وتلقير الأب طبعا يعني فسبحان الله ذهب إبراهيم إسماعيل قال إن الله يأمرني أن أن ب ن ي له بيتا في هذا المكان فقال فقال له فقال إسماعيل له افعل ما يأمرك الله به أفعل ما أمرك الله به. قال إبراهيم عليه السلام، وتعينني يعني تساعدني، ت ق ف معيا، تعني ي ل ل بناء، تعيني تعني في بناء بيت الله حرام، و ق ا ر ا إسماعيل وأعينك. هنا نتعلم حتى جمة جدا و حتى قوية جدا إن أنت مش تعرف تبني ل و ح د ك م ه مكان ا قوتك م ه مكان ا علمك مش ه تعرف تبني ل و ح د ك لازم حد معك لازم حد صحبة ي ا ض الله مع الجماعة تمام لازم لازم يبقى فيه يبقى فيه رفقة صالحة لازم يبقى فيه صحبة صالحة لازم تختار أصحابك لازم تختار من اللي يقف معك ا في الدعوة لدين الله لي عزوجل لازم تختار واختار صحة ف ع ل ا تمام وتحمل ا ل مسؤولية أ ي ض ا جميل ج د ا لازم ف ع ل ا تختار حد قوي معك يقف معك ويساعدك في الدعوة لدين الله عز وجل أي كان زوجتك أمك ابنك بنتك صديقك أبوك أي شيء أي أحد بس يكون مؤمن ب ا ل ق ض ي ة ومؤمن ا ن لازم نشتغل في ب ن ا ع ه ولازم ننزل ن د ع و الناس ولازم ما نسكتش على المعاصي اللي تحصل ولازم نحنا نفهم الناس ا ن ده حرام بالحسنة وبالمعروف يعني الأمر بمعروف بمعروف والنهي عن ا ل م ن ك ر بمعروف. وندب ندعو الناس ونعرف الناس دين الله عز وجل ونحب الناس في الله ونحب الناس في ف ي ر ب الله ونعرف الناس يعني إيه صحيه ويعني ا ي ه يعني ما تخفش من أي عمل أنت بتعمله لله عز وجل ان الله عز وجل وما تخفش ا ن الله جل لا يضيع ع م ا ل ن ا والله عز وجل يعني ي ؤ خ ك ر لنا الأجر وي ع ط ي ن ا ي ع ن ي ويعطينا الجزاء وأفضل الجزاء عند الله عز وجل و و إ ن عندك في ق ي ن وصدق في الله عزوجل أن فتح إذا أتى لم يكن يعني لم يكن فتح عادي لا يكون فتح عادي وقام إبراهيم عليه السلام و, و... إ ب ب ن ه إسماعيل عليه السلام ب ب ن ا ء هذا البيت وكانوا يعني شوف ب بقى... يعني عايزك تتخيل إن سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل عليهما السلام هما يبنيان البيت و إ وإسماعيل يذهب يأتي بالحجر إيه ليضعه للأبيه إبراهيم عليه السلام ثم يأخذه ويبني إبراهيم عليه السلام و إ س م ا ع ي ل عليه السلام يساعد أباه في بناء هذا البيت و إ س م ا ع ينوله الحجارة وينوله الأحجار يعني سبحان الله يعني إيه, إيه دل عمل العمل الجماعي بقى أن كل واحد عارفه بيعمل إيه سيدنا إ س م ا ل بيختر الأحجار ثم يعطيها لأبيه إبراهيم، ثم يأخذه ا إبراهيم عليه السلام، فيضعها ويبني ويضع المونة ويضع و ي ع ل بناء ويبدأ البناء يعلو وكانت دع هم يعني يبنيان البيت ربنا ت ق ب ل م ن َ ا ن ك أ ن ت ا ل س ا م ي ر ع ل ِ ي م هذا كان دعائهم وهم يبنون البيت فلما ك ف ع البناء فوضع له ولده اسماعيل ه ذ ا الحجر الذي ا ل موجود إلى وقتنا هذا الذي موجود الآن هو مقام سيدنا إبراهيم يعني لكي يقف عليه لكي يستطيع أن يرفع البناء مرة أخرى وكان هذا الحائط ملصقا بالكعبة وغاص ت ر ج ل إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر قال الله عز وجل تشريفا لإبراهيم عليه السلام وعمل إبراهيم عليه السلام واتخذوا م م قام إبراهيم مصلا واتخذوا من مقام ا ب ر ا ه ي م المصلى يا أنهي شرف وأنهي كرامة وأنهي يا, الله يا شباب والله كل ده ثقة في الله عز وجل خليك تواصل في الله عز وجل كن عندك يقين في الله عز وجل الله عز وجل شرف إبراهيم ببناء بيتي الله عز وجل شرف إبراهيم عليه السلام ب غ ض الحجر الذي كان يقف عليه لبناء هذا البيت هو مقام سيدنا إبراهيم إلى وقتنا هذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني لا إبراهيم ش ض ي ع عملك إبراهيم يا إبراهيم عليه السلام يا خليل الرحمن يا يعني يا من كان أمة يا إبراهيم الذي وفه يا إبراهيم نمشي ب ي ع عملك أبدا حتى لو كان الحذر اللي ت ق ف عليه برضه هتركه في هذا المكان وجعلهم ن من من المناسك و ج ع ل ه من قريب جدا من ب ي ت ه و واجعلهم يتخذونك مصل ى أي يعني شباب الوقت إحنا نيجي نروح حول الكعبة سبع أشواط بعد س ب ع أشواط نصلي ر ك ع ت ي ن ركعتين خ ل ف المقام خلف مقام سيدنا إبراهيم أيه أني تشرف ي و أ ن ه حب ل ل ه ع ز و ج ل ا ل إبراهيم عليه السلام بأن يجعل يعني يجعل بين, بين بين بين العبد ا ل م ص ل ي وبين الكعبة مقام سيدنا إبراهيم أنه حب وأنه تعظيم وأنه تشرف ي و أ إبراهيم ا ل ذ ي م وصف. أنت ب ق ى ل م ا ت و ف ى و ت ض ح ى إلا ي ج ر ى ر ب ن ا م ه يضيع عملك أ ب د ا يا وإبراهيم ا ل ذ ي م و ف ى إبراهيم تانا أ م ّ ق ا ن ت ا يا سبحان الله يا ن ظ ر إلى فضل الله عز وجل قال الله عز وجل وتخذ من مقام إبراهيم م ص ل ى ما ت ضيعوش مقام إبراهيم. ما الحظر ده ي ض ل إلى قيام الساعة جنب بيتي إبراهيم مقام ا ب ر ا ه ي م ي ض ل جنب بيتي إلى قيام الساعة مش ضيع عملك إبراهيم أ ب د ا مش ضيع ض ح ي ت ك أ ب د ا مش ضيع ح ب ك ليه ا ب د ا مش ضيع مجهودك في الدعوة وتعبك في الدعوة وسلبية ا ل ن ذ ا ء وو مش ضيع مجهودك أبدا إبراهيم بل و ن بل ن أ خ ذ من مناسك من سيدنا إبراهيم يعني الزبح نأخذهم من من سيدنا إبراهيم السعي نأخذهم ن سيدنا هاجر عيلة مباركة تعرف تعرفها شباب تكون عيلة مباركة عيلة تكون داعية لدين الله عز وجل الناس تعرف الله عز جل عن طريقكم نأخذ السعي من طريق السيدة هاجر عن هاجر عليه السلام ونأخذ زمزم بفضل بفضل الله عز وجل أ و ل ا ثم بفضل هاجر والسعي والجد والتعب والاجتهاد في تحصيل الرزق من موضع سيدنا إسماعيل عليه السلام نأخذ المناسك والسعي وال ورمي وال وال و ا ل و ر م ي العقبة و ر ن ي الجمرات و ا ل ت و ا ل وقصب عرفة وكل دم سيدنا إبراهيم عليه السلام نضف حول الكعبة ثم ص ل ر ك ع ب ن خلف المقام إبراهيم عليه السلام كل شيء ب ج ي ج س د ت ف ي ل إبراهيم عليه السلام. ا ل م ل ا س ك اللي ا ح ن ا بنتنا س ك ه ا وبنعبد الله عز وجل بها بيتجسد فيها ت ف ي ا ت إبراهيم عليه السلام وهاجر عليه السلام وإسمايل عليه السلام وسيدة سارة عليه السلام التي ربط إبراهيم يتركها ويذهب إلى إلى ل ى أرض الحجاز إلى ل ى ل ى إلى مكة في هذا الوقت في هذا المكان إذا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى يعني ننظر إلى فضل الله عزوجل أن جعل ح ض ر الشريف إبراهيم عليه السلام ا ل ل يبارك فيك <تصفيق> ط ب ا ح ن ا وصلنا حديثين سبب <تصفيق> وصلنا حديثين. تمام. واتخذوا ل م ق ا م إبراهيم ا ل م ص ل ة تأملناي القصة لما قام إبراهيم عليه السلام في البداية بقى ونرجع القصة ا ل أ و ل خالص مع ا ل ل ب ن ي خليل الرحمن و ن ونكمل بقى ونعمل يعني حصر الجمال م و ا ق ف لسيدنا إبراهيم. لما قام إبراهيم عليه السلام في البداية بهدم الأصنام التي تعبد من دون الله. لما قام إبراهيم عليه السلام ب ذ ر ب أ ا ل حاجة عند في ح ي ا ت ه هو ا س م ي ه عليه السلام. لما قام إبراهيم عليه السلام بترك زوجته ورضيعهم. وابنه الرضيع اسمه ليث في هذا المكان ا ل م و ح ش لما قام إبراهيم عليه السلام بالهجرة من بلده وطرق كومه وطرق أهلي لله عز وجل لما قام ل لما, لما قاموا بإلقاء إبراهيم عليه السلام في النار من أجله وتكسير الأصنام كافأه الله عز وجل وأجزل له العطاء بتخليص سنته إلى ق ي ا م الساعة وهي ذ ا ت ه وموقفه العظيم يعني شرف الله عز وجل ببناء بيت ح ر ا في أشرف ب ق ن الأرض أن يلصق أن يلصق أثر ق د م ه ا ل ش ر ي ف ة إبراهيم عليه السلام بالبيت الذي بناه عارف اللي بتقول عارف مش في كتب كذا مكتوب فيها حقوق الطبع محفوظة ولله المثل آلاء يا سبحان الله حقوق الطبع محفوظة لإبراهيم عليه السلام يا أنا سيب أثرك يا إبراهيم في هذا المكان يا سبحان الله والله أنا يعني سبحان الله يعني أن ن يجعل قدم سيدنا إبراهيم أثار قدم سيدنا إبراهيم ووقف على هذا الحجر يعني ت خ ل ي ل ا لذكر إبراهيم عليه السلام حقوق الطاع محفوظة م حدش يعني سبحان الله م حدش يسرق و م حدش يقول أنا بنيت البيت لا حقوق الطاع محفوظة م ق ا م سيدنا إبراهيم موجود إلى قيام الساعة أخرج يعني أخرج ت من تحت يعني من تحت قرب ابنه إسماعيل الله ج ل أخرج من تحت ق ر ا ب ن ي إسماعيل عليه السلام زمزم إلى قيام الساعة ا ل ا ه رجل جعل ابنه إسماعيل عليه السلام شريكا له في بيت الله حرام يعني هو يبني البيت مع شريكا مع ا ب ر ا ه ي م عليه السلام هو يبني البيت نفهم من كذا ن ك مش شرفت ب ن الوحدك لازم م ل ش ر ف تبني إلا إلا هدمت الأول إلا أن تكون هدمت كل شيء في قلبك، مش ت ا ر ف تبني، مش دارف تبني حب الله في قلبك، إلا بكون هدمت في قلبك حب ما سوى الله عز وجل، وتعلق قلبك ب س و الله بغير الله عز وجل. كان هدمت في قلبك حب الدنيا، لازم تهدم في قلبك الأول. حب الدنيا ل ا تيجي في قلبك أول حب ا ل م ع ا ص ي علشان تعرف تبني حب الله عز وجل في قلبك ثم تبني في قلوب الناس ثم تبدأ تدعو إلى حب الله وتب وتبدأ تدعو إلى دين الله عز وجل يعني وقتها وقتها بقى ربنا يشرفك بناء الدين في قلبك وقلوب الآخرين يعني لابد أن يكون لك بداية محرقة لتكون لك نهاية مشرقة. يعني فينا إبراهيم أول ما كانت بداية بداية محرقة. إزاي يعبد الأز إزاي يعبد الأصنام بدون الله؟ إزاي يتقربون إلى الأصنام بدون الله؟ إزاي أرى أن أن ي ش ر ك في الأرض بعباد الأصنام بدون الله؟ وظل يدعو ويفكر ووإزاي أجب الناس؟ إزاي أدعو الناس؟ إزاي ألفت نظرهم؟ طب و م بتكسير الأصنام؟ طيب. و, و, و ي ك س ر سيدنا إبراهيم الأصنام ثم ي ؤ خ ذ و ي ك ت ف و ي ل ق و ه في النار ثم يأتي النصر من عند الله عز وجل ثم تأتي ا ل ط ف ي ة من عند ا ب ر ا ه ي م عليه تلبس ثم يأتي الفتح من عند الله عز وجل يا شباب ا ب ر ا ه ي م ما كانش عارف أن الله عز وجل ينجيه من النار إبراهيم ما كانش عارف إن إنها يعرض عليه جبريل في الهواء فيقول لي أ ل ي ك حاجة فا أ ق و ل له لا ولكن من الله فإنه يعلم حالي وإن حالي غ ن عن سؤالي سيدنا إبراهيم ما كانش عارف إن ده كل ده يحصل ما كانش بس عنده يقين في الله أن الله جل لا يضيع عمله أن الله جل لا يضيع أهله ك ع ن د ه يقين في الله أن الله جل سينجي إزاي ما ي ع ر ف ش طب م م ك ن هاد أ ذ ى شوية بس هيك ي ج ا لفتح من عند الله هيجي الفتحة ا ل ي ق و م عيني لله عز وجل هيجي الفتحة والتمكين والنصر عيني لله بس خلي ع ن ك ثقه في الله اشتغل في دين الله اشتغل في الدعوة لله عز وجل عرف الناس بالله حد الناس في الله دل و الناس ا على الله إبراهيم في بداية الأرض ما كانش يعرف إن كل ده يحصل له إبراهيم عليه السلام خ ل و ل رحمن ما كانش ه يعرف إنه هيلق ى في النار و بعد وما كانش يعرف أن الله عز وجل سينجيه يعني كان عمر ي ق ي ن أن يأتي النجاة بس إزاي ما يعرفش كيف ما يعرفش بس عنده ط و خ ي ة ف د ا ئ ي شخصية فدائية يا وسيدنا هاجر لما ساعت ما كانش يعرف ا ن ه ا تسعة سبع أشواط ثم يقتل فتح لا حتى لو حتى لو ما جاش الفتح ت ض ض ل ت س ع ه وتسعة وتسعة إلى أن يقتل ي ا فتح من عند الله عز وجل فدان يتعلمه قصة ابن إبراهيم لا ز م ت ه د م اللي في قلبك لازم تهدم أصنام اللي أنت ع ا ش ف على في قلبك لازم تهدم حب الشهوات حب يعني حب ا ل ح ر ا لازم تهدم المعصية لازم تهدم يعني إطلاق البصر وغض البصر وغض البصر لازم تهدم النظر ا ل ح ر ا م لازم تهدم الكلام الحرام لازم تهدم أي شيء في قلبك غير الله عز وجل الشباب ا ح ن ا ب ك ر ه ا ن شاء الله ا و يعني يعني أو يعني و ق ف ة ع ر ف ه ويوم ع ر ف ه يبدأ يوم جديد في حياتك سنة جديدة لازم ي ب ق ى د ه بداية هدم كل شيء في قلبك ي ا ش ب ا ب ابدأوا من دلوقتي ا هدم كل شيء في قلبك غير غير الله عز وجل ا ن ت قلبك متعلق ب ا ي ه ا هدم قلبك فكر في الله فكر كيف ت ر ض ي الله عز وجل والله ق ف ن والله سبحانه وتعالى س ي ر ض ي ك الله عزوجل الله عزوجل سيعطيك فوق ما تتمنى لم يتخيل يعني لم تتخيل هاجر عليه السلام أن الله عزوجل سيفجر لها الأرض من الأرض ما اسمه زمزم إلى قيام الساعة سيدنا هاجر كانت نفسها شربت مية و ل ر م ة أو شوي ط ع ا م لسيدنا اسمعيل و ل ه ا سيدنا هاجر لم تتخيل في مرة من يعني لم تتخيل لحظة أن الله عزوجل سيفجر لها من الأرض ينبعان. إبراهيم عليه السلام لم يتخيل أن الله عزوجل سيجعل النار ب ر د ا و س ل ا م ا على إبراهيم. ي د ن ا إبراهيم لم يتخيل أن الله عزوجل س ي ن ج يعني يعني س ي ن ج إسماعيل من السكين. بس دي دي فتوحات مع الصدق مع الله عزوجل. عندما تصدق مع الله يأتي لك الفتح على قدر الصدق يأتي الفتح على قدر الهمة يأتي الفتح على قدر العظيمة يأتي الفتح على قدر حبك لله يأتي الفتح على قدر ت ض ح ي ت ك لله يأتي الفتح ف ل ا نتعلم لازم يكون ق قصة بناء لازم ت ه د م أ و ل ا علشان تبني لازم تهدم أي معصية في قلبك أي شيء واقف قدامك قدامي ا م ا م ك بينك وبين الله عزوجل لازم تهدمه ثم تبني تبني في قلبك حب الله حب الطاعة القمر من القيام الليل الصيام الصدقة و ع ل شان تبني لابد لك من صحبة ت و ع ي ن ك على البناء لا على الهدم الصحبة الصحة من أخطر الأشياء والموعين على البناء قال إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل واتعينني قال إسماعيل وأعينك يا يا أباء أ ش ر ك يا يا يا شباب أ ش ر ك و ا من معكم في الدعوة لدي الله لكي ي ك م ل الأجر ولكي يكتمل يعني لكي لكي تشاركوا جميعا في الأجر ولعم ي الأجر على الناس. يا شباب يا كل أب ش غ ا ل في الدعوة إلى كل أم ش غ ا ل ة في الدعوة وتحفيز الأولاد وتحفيز ا ل ب ن ا ت وتحفيز النساء في تحفيز النساء القرآن وتحفيز الأولاد والبنات القرآن ا ش ر ك و ا أ و ل ا د ك م معاكم دخلوهم معاكم في الدعوة دخلوهم معاكم في التحفيز دخلوهم معاكم في أي عمل دعوي يدي ع ل م و ا م زي ي تصدق خد ا ب ن ك مرة و د ي ر و مثلا جنيه د ي ر و ت ن جنيه 5 جنيه وخد إيد ده لل للرجل د إيد ي ا ل فلوس د ي لل ف ق ي ر ا ل ف ل ا ن علمنه حببو حببو الناس ا حببو ا ا و ل ا د ك م في العمل الخيري حبوا ا و ل ا د ك م في العمل لدين الله عز وجل ع ر ف و ا ي ع ن ا ي ه عمل لدين الله علشان ما... علشان يطلع متأسس ما يعوضش عشرين سنة ثلاثين سنة ويبدأ يقول ا ن ا مش عارف أعمل ا ي ه ا ن ا عندي همك برا جدا بس مش عارف ا ع م ل ا ي ه م حدش دلني م حدش قال لي م حدش عرفني السكة من البداية ونبدأ نتخبط ونبدأ نبتدع ونبدأ الناس يعني ونبدأ كل واحد يتخبط يخبط في هنا شوية ويخبط هنا شوية لحد لما تكتمل الصورة ق د ا م ه لما يكون ع ن ه ثلاثين سنة ضيع من عمره ثلاثين سنة ا و خمسة وعشرين سنة ا و عشرين سنة هو لسه بيتخبط هنا شوية طب ص م ا ع المعرف و شوية طب ا د ا ع وشوية طب حفظ القرآن شوية طب مش عارف ايه ا روح مثلا اعمل تطوع شوية ويبدأ يتخبط يمين في شمال يمين وشمال يمين وشمال لحد ما ي ض ي ع عمره ولسه ما و ق ف ش على ص غ ر ه معين لو و ق ف ع ل من البداية ه ي ه د الدنيا ه ي ق س ر الدنيا يا شباب اقف و ا على الصغر و كل واحد يعرف تغريه انه يقف عليه و ب ت ه د وضحه شوية و و ع د الله عز وجل ل ل م أ ن يثبتك و ض ع يعني ويبقى في علاقة بينك وبين الله عز وجل أنه يعني يعينك على هذا العمل ويثبتك على هذا العمل وبدأ بالافتقار د ا ي م ا و ا ل ظ و ل إلى الله عز وجل تكتمل الرؤية وتكتمل البناء ويكتمل البناء و ت ب يعني إنسان بتبني لا بتهدم وتبدأ ف ع ل ا في دعوة جديدة لله عز وجل ونشر الخير للناس جميعاً ك ي ر ض الله عز وجل عنه. دي كانت علمني خليل الرحمن يعني يا ر د س ب ح ن ه كنا استفدنا مع لمن خليل الرحمن دي ك ن ت عشر حلقات وعشر يعني لقاءات مع لمن خليل الرحمن ا س أ ل الله جل ا ن يجعل هذا في نزام خسالتنا جميعا ا س أ ل الله عضي جل أن يغفر لنا و ي ر ح م ن ا وأن يعني يغفر تقصيرنا و ا ن يجبر تقصيرنا إنه ليذل ك ا ل ق د ر عليه ي ع شباب والله إن كان يعني دعم ل ب ش ر ي أي ا ن كان دعم ل بشري إن كان فيه خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان فيعني أت الله ج ل أن يتقبل من ربنا يتقبل منا إنك ا ن ت سميع عليم ورب علينا ا ن ك ا ن ت ن ك أنت عليم الحكيم سبحانه رب يعني ت الله ج ل ن يبارك هذا العمل أت الله ج ل ن يتقبل منا هذا العمل أ الله ج ل ن يعني أن نجمعنا مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن ج ن ة ونرى ب س ي د ن ا إبراهيم في الجنة و ن س ل م ع ل ي ك وسلام ا ل عليك خليل الرحمن يعني حبناك والله يا خليل الرحمن وحبناك جدا و ح ب س ي د ن ا إ ب ر ا ه ي م في قلبي بصراحة يعني ح ب غير عادي و ن ا ب ح ب س ي د ن ا إبراهيم جدا بحس بيه بال ع م ل بحس بيه يعني في فترات بحس بيه نوشب ا بحس بيه ب ا ل أ ب و ه بحس بيه بال ب ح ن ا ن بحس بيه بال يعني بحس معه ا ا ن ه هو ا ب حنون نبي نبي الله عز وجل خليل الرحمن، ا زي ا وفه، زي ا ض ح ه شباب نتعلم من سيدنا ب ر ا ه ي م خ ل ي الرحمن يعني مع علم ه الرحمن ز ت ع ل م مضحي زين ت ع ل م ت ك و ن ا ن س ا ن مبادر تعلمنا سيدنا ب ر ا ه ي م زين ك و ن فعالين زين ك و ن زين ك و ن ن س ا ن فعال ز ي ت ك و ن ا ن س ا ن مبادر ز ي ت ك و ن ا ن س ا ن مضحي يعني يأتي ي ت ي ا ل ف ح على خطر الطحية ت ع ل م ن م سيدنا ب ر ا ه ي م حب الناس تعلمنا ب ر ا ه ي م حب الوالدين يا شباب م ض ي ع و ش ع م ل ك م يعني ب ا ل ح ق و ق م ط ا ع ش ع لكم بأشياء تقدم بالله عزوجل يعني ا ت ل ا ع زجل نغفر لنا أ ل ه ع زجل أن يكبر تقصيرنا أتلاع زجل أن يبلغنا يعني منزلة اللغة أن أن يرضى الله عزوجل ع ن شباب ذا كان هذا يعني ذا آخر لقاء بين مع بعض مع خ لمن خ ل ا الرحمن كل صوت طيبين ت ق ب الله منا ومنكم ا ت ل ا ع ا يغفر لنا ولكم ا ت ل ه ع زوجل أن يعني أ يجعل يعني يوم معرفة خير أيام حياتنا أن يجعل يوم معرفة ف ت ح خير علينا أن يجعل يوم معرفة يعني يجعل يوم معرفة بداية سنة جديدة وحياة جديدة مع الله ج ل يجعل يوم معرفة شباب ي ت ه د و في يوم معرفة ف ا ع ن ي ي ت س يوم ع ر ف ة يوم ع ر ف ة يعني سبحان الله ب ص ل الله عليه وسلم ا ح ت س ب ا ن ا ح ت س ب على الله ا ن يغفر سنة قبله والسنة التي بعده في يوم بسنتين شباب مضيعوش لو كل واحد يعرف جزء من ش غ ل ه لكل واحد يعرف يعتكف في بيته، يعتكف في الجامعة، يكتهد في الدعاء تضر ع وذل نفسك لله هذا جل الله عز و جل ي ر ف ع ك الله عز و جل يغفر لك. الله عزوجل يجبر تكس يجبر كسرك ويجبر ت ق ص ي ر ك سبحان الله إنه هو الجبار الشباب منشدون غير الله عزوجل يعني ليس لنا غير الله عزوجل ندعو ه وليس لنا غير الله عزوجل يعني نرجو ه بياده الفتح ب ا د الخير باده كل شيء ن و ع كل شيء قدير حب الله شباب وشتغل د ا ل ز ج ل وكونوا فريق عمل كذا مبارك ربنا عز ج ل يبارك فيكم ونزل وشتغلوا ودعوا الناس وعرفوا الناس يعني يوم ع ر ف ه ويعني ا ي ه عمل خير ويعني ا ي ه عملت طوعية وعرفوا الله عز وجل دين وعرفوا الناس دين الله عز وجل ن ا مش عارف و ي ه والله يعني جزاك الله خيرا م ع اللهم الرحمن ج ز ا ك م الله خ ي ر ا السلام عليكم ورحمة وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و ا ب و ب